Book Two desert Ash Ashhra Chera, Ne, utre ams elyaum, radan s Chera امس كان السبت امس كان السبت جرا <تصفيق> بيخ كنت في السينما امس كنت في السينما يومت <تصفيق> باشي كان الفيلم مشوقا <تصفيق> كان الفيلم مشوقا نس <تصفيق> انيدليا اليوم, яум huwaл-ахад. Ел-яум, Нес неработя. Ел-яум, анала-амал. ел аз оставам в къщи. Сабка в бейт. اُتري إي بونيداونيك غدا الاثنين غدا الاثنين بونيداونيك آس سأعود للعمل مجددا غدا سأعود للعمل مجددا آس أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب. Oi, من هذا؟ من هذا؟ توفا بيتر. بيتر. هذا بيتر. بيتر طالب кой е това من هذه това е марта هذه марта هذه марта марта е секретарка بيتر ومارتا أصدقاء بيتر ومارتا أصدقاء بيتر إپرياتيلت نا مارتا بيتر صديق مارتا بيتر صديق بيتر Марта Садихат Питер. За книгата и текста, моля, идете на страницата wwwbook 2de